التجارة مع الله سبحانه وتعالى لها أصول ولها فروع احنا نتكلم في هذه الحلقات عن أصول التجارة مع الله ازاي تكسب ازاي تتاجر ازاي تبقى تاجر ماهر؟ كل واحد فينا بيتمنى يكسب بيتمنى ان ارباحه تزيد مدخراته تكثر، حساباته تعظم ابن القيم رحمه الله يقول اشتري نفسك الآن اشتري نفسك الآن فإن البضاعة حاضرة والسوق قائمة والبضائع رخيصة من قبل أن ينفض السوق ولا تكسب قليلا ولا كثيرا اشتري نفسك الآن اشتري اشتري نفسك اشتري نفسك بالتجارة مع الله اشتري نفسك بالجنة اشتري نفسك بأنك تعز نفسك بطاعة الله عز وجل تتاجر مع الله ليه سبحانه وتعالى لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي عرض عليك أن يشتريك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة